قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُمَنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَ بِالْأَمْثَالِ يا قوم وسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتم اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ولا نسكيناكم الافضل من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وخاد كل جبار عنيد من ورائه جهل يُسْقَى مِن مَاءٍ صَفِيدٍ يَجْرِى تَجْرِيهُ وَلا يَكَادُ يُسِيرُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمَيِّتٍ وَمِنْ